السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله. السميع العليم قال سمعت انه سب النبي صلى الله عليه وسلم في وهو من الأهمية بمكان رجلا راودتهم رأة ذات منصب وجمال Just فأمر الله عز وجل بذلك. كم واذا لم أطلق النظر؟ رأى الفتاة عجبته. نزلت وقال كيف الوصول اليك؟ قالت أنا نصرني ولا فعل الفعيشة. نصرني multim girerde 福ir toplum ile çünkü çok kurtulur